ಗಂತ್ ستبون فؤائم فتم no وَأُنْحِي مَا أن تنقضوا Oh want oh. وَاصْبِرْ خَوْفَ أَنْ تُضْرَمَ a oh. Wah-dum! Well Oh, thank you. qa oh. the in and then since so Uh, you yeah. know, قوموا <تصفيق> رجعي <تصفيق> ಚಂದಿ